هو الذي يصوركم في الأرواح كيف يشاء لا هو العزيز الحكيم. هو الذي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 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد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 Kذبوا باياتنا فاخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس قد كان لكم ايه في فئتين التقتا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 والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 أولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم من ناصرين أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يدعون إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يتولى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد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 وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لو أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَبَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبْ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 المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين.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 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نُذِكِّرُ بِهِ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إن مثَلَ عِيسَى دَّهُ اللَّهِ كمثل آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كن فيكون الحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تكن من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 وَالْإِنْجِيلَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَاتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ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 ان اولى الناس بابراهيم لى الذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين وادت طائفه من اهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا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 يختصر برحمته ما يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إياه تمنه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 ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا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 أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا والاسباط وما اوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الْإِسْلَامِ دينا فلن يقبل منه وهو في الْآخِرَةِ من الخاسرين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 وفي الذين كفروا بعد لدينا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ومقاطع هم الضالون ومقاطع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 لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُيَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُ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 ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ أَيْنَمَا فُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ من اللَّهِ وَحَبْلٍ من النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ من اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم كمثل ريحة فيها صر أصابت أنفسهم فأهلكت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 وسنجز الشاكرين وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما وما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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا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 ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم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 والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار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 ربنا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وعدتنا على رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الميعاد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 الله عنده حسن الثواب لا يغر تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد